وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ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 فِي الرعْونَ وَمَ للَائِهِمُ أَ يَفْتِنَهُم وَإِنَّ فِيرَعْونَ لَعَالِم فِي الأأَوْْضِ وَإِنهُ لَمِنَ المُسِْفين وَقلَمُ س يَ قَوْمِ إِ كُنتُمُ أَمَتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَكَّلُ إِن كُنتُمُ مُسلْلِمِين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك مِنَ القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله وَجَعللوبُ يوتَكُمُ قِبَلَ تَ وَأَقِيمُ الصَّلَ وَبَششِرِمُومِنين وَقلَمُ س رَبنَا إِك آتَيتَ فِي الرعَعونَ وَمَلَأَهُ زينَةَ وَأَموَلَ فِي الحَيَةِ الدُّنْياَا رَبَّنَا لِيَظِلُّ عَ سَبِِك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.